وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يؤمن أهل السنة والجماعة أن الناس يسألون في قبورهم فإما نعيم وإما جحيم وأن الناس ينعمون في قبورهم قبل يوم القيامة أو يعذبون في قبورهم قبل يوم القيامة. كان عثمان بن عفان إذا ذكرت النار بكى وإذا ذكر القبر بكاب بكا كأشد من ذلك. فقالوا ما لك إذا ذكرت النار بكيت وإذا ذكر القبر بكيت أشد من ذلك قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن كان يسيرا فما بعده أيسر منه وإن كان عسيرا فما بعده أعسر منه ولما استشهد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وحمل على الأكتاف إلى قبره ووضع في قبره سعد بن معاذ وما أدراك ما سعد ابن معاذ في اللحظة التي مات فيها سعد جاء جبريل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرش الرحمن قد اهتز اليوم لموت أحد أصحابك قال فعلمت أنه سعد ابن معاذ ولما حمل على الأكتاف ووضع في قبره قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضم القبر، لقد ضم القبر سعدا ضمه لو نجا منها أحد لنجى سعد ابن معاذ أي أنه لا ينجو من ضمة القبر أحد ثم قال ثم سري عنه أي وسع له في قبره وقال صلى الله عليه وسلم الحديث البراء بن عازم الحديث طويل يقص قصة العبد المؤمن والعبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أي عند سكرات الموت من هذا الحديث نقتطع ما يتعلق بالقبر قال أما المؤمن قال فيعرجان بها أي روحه روح هذا المؤمن فيعرجان بها أي الملكان بعد أن تخرج من الجسد فتخرج أي روحه كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض ثم يعرجان بها إلى السماء فلا يمران بها على ملئين من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولان فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى إذا, يب... حتى إذا وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا ففتحت أبواب السماء فيعرجان بها إلى السماء الثانية فيشيعه من كل سماء المقربها إلى السماء التي تليها حتى تصل عند الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبده في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون قال ثم يقول الله عز وجل أعيدوا عبده إلى الأرض فتعاد روحه في جسده أي في قبره فيأتيانه ملكان أسودان أزرقان أي أسودان الوجه أزرقا العين فينتهرانه أي يخاطبانه بشدة فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ربي الله ثم يقولان له من نبيك فيقول نبي محمد فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له وما يدرك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت فيقولان انظر عن, أنظر عن شمالك فتفتح له نافذة إلى النار فيقال له هذا مكانك لو أنك عصيت الله أبدلك الله به هذا انظر عن يمينك فتفتح له نافلة إلى الجنة فلما يرى أهله فيها وملكه يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي يقصد الجنة ثم يقال له نم نومة العروس فيوسع له في قبره ويأتيه من النعيم وأما الكافر فعلى عكس من هذا حين تعرج به إلى السماء الملائكة إلى السماء الدنيا يقول عليه الصلاة والسلام تخرج روحه يقول عليه الصلاة والسلام فإذا خرجت روحه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وأغلقت أبوار السماء ليس من أهل باب وهم يد... إلا وهم يدعون الله ألا يعرج بروحه من قبله فيعرجان بها فلا يمران بها على ملء من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولان فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ثم يصلان بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له فلا يفتح له ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ثم يقول الله عز وجل أعيد عبده إلى الأرض اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال صلى الله عليه وسلم فتطرح روحه طرحا أي ترمى رميا لا كرامه حتى الملائكة لا تنزله بيدها كما فعلت بروح المؤمن إنما تطرح روحه طرحا ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ فَتَخْطَفُهُ الطير أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيَحُ أَوْ بِهِ الرِّيَحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ وتعاد روحه في جسده فيأتيانه الملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسعلانه فيق chanting له من ربك فيقول ها هاه لا أدري فيقولان له من نبيك فيقول ها هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها هاه لا أدري فيقولان له لا دريتك ولا تليت انظر عن يمينك فتفتح له نافذة إلى الجنة فيقال هذا مكانك لو أنك أطعت الله أبدلك الله به هذا انظر عن شمالك فتفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من سمومها وحبيبها وعذابها ويرى مقعده من النار فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة عذاب القبر فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه وقيل حتى تسمع الملائكة طقطقة عظامه عذاب القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعودوا من عذاب القبر تعوذوا من عذاب القبر تعوذوا من عذاب القبر ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يستعيد من أربع اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ثم تسوره في القرآن تنجيك من عذاب القبر فيها النجاة بإذن الله وفيها الخلاص سميت سورة تبارك وسميت الملك وسميت المانعة كان الصحابة يسمونها المانعة لماذا سميت هذه السورة بالمانعة يقول صلى الله عليه وسلم سورة الملك سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر ويقول عليه الصلاة والسلام إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وقال صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة فأخرجته من النار وأدخلته الجنة وفي رواية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له وفي رواية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك واسمع لأثر عبد الله بن مسعود يفصل لنا كيف تمنع هذه السورة عذاب القبر يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يؤتى الرجل في قبره أن يؤتى أو يأتيه العذاب يؤتى الرجل في قبره أن يأتيه العذاب فتؤتى رجلاه فتقول أي الرجلان ليس لكم على ما قبل سبيل أيها العذاب لن تصل إليه تتكلم أقدامه ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ في سورة الملك أي صاحبهما قال ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فتقول ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ في سورة الملك قال ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما ما قبل سبيل كان يقرأ في سورة الملك يقول عبد الله بن مسعود فهي المانعة تمنع عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حفظها وتلاوتها وذكرها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذني وإياكم من عذاب القبر ومن فتنة القبر إن الله ولي ذلك والقادر عليها قولوا ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام السجدة ويقرأ تبارك الذي بيده الملك تأملات في في بعض آيات هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ثمة أمر يجب على المسلم أن يتفكر فيه إن ملك الله مطلق يتصرف فيه كما يشاء متى يشاء أين يشاء كيف يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ونحن إن ملكنا فملكنا ناقص جزئي ليس بمطلق فلا يجوز لنا أن نتصرف فيما ملكنا الله إلا بما يرضي الله وهو الملك لا يجوز لنا أن نتصرف في ملكنا مما ملكنا الله إلا تحت حكم الله وشريعة الله. أمسك بخمسة دراهم وحاول أن تحرقها لن يرضى عنك الناس وأهل العلم سينصحونك بأنك إن فعلت هذا فأنت آذم وهي ملكك هي لك لكن لا يمكنك أن تتصرف بها كما تشاء ثانيا هي رسالة ونصيحة لكل من نظر في نفسه وأعجبته وظن أنه لن يبيت لن يفتقر اعلم أن الملك لله وحده القهار الوهاب ليون السلاق الوقوف بين يدي الله يوم القيامة حفات عرات لا نملك مما أعطانا الله من قبل شيئا كله أصبح سرابا هباء حلما ليس لوجوده حقيقة لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله لله الواحد القهار أين الملوك أين منحوا الدنيا بأجمعها أين داود الذي ألان الله له الحديد أين سليمان الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لي أحدا من بعده أين قارون أين أصحاب الأموال والثروات والقصور والخدم والعزة أين لمن الملك اليوم هل من المجيب من الذي يجرؤ أن يقول أنا ملك اليوم أمامك يا رب لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يقول صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى ويهزهن سبحانك ما قدرناك قدرك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أنت الملك أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء إليك وإلا لا تشد الركائب وفيك وإلا فالمؤمل خائب ومنك وإلا لا تنال الرغائب عنك وإلا فالمحدث كاذب سبحانك ما قدرناك حق قدرك الملك لله الواحد القهار فلا تعجبك أموالك إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد ثم ماذا ثم قبر لا ينزل معك فيه أحد إلا عملك وقف علي بن أبي طالب على المقبرة وخاطب القبور وقال السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون إن سألتم عن أخبارنا من بعدكم فأما أموالكم فقد قسمت خسارة أليس كذلك؟ أعني بالخسارة ليست خسارة المال خسارة أن يفنى العبد عمره يجمع المال ويشح به عن الزكاة وعن الصدقة فلا يقرب منه شيئا لله ثم يموت ويتركه لورثته بحلاله وحرامه يحتمل ويتحمل حرامه هو وهم يأخذونه من بعده ورثته حلالا هنيئا طيبا لا يحاسبون عنها، إنما الذي يحاسب عنه هو أليست خسارة أما أموالكم فقد قسمت وأما نساؤكم فقد زوجت وأما أبناؤكم فقد يتمت وأما بيوتكم فقد سكنت قالوا يا علي أتخاطبوا أقوام رموا في قبورهم قال والله لو أجابوا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تبارك الذي بيده الملك آية أخرى نختم بها خطبتنا قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله ولم يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا العبرة ليست بالكثرة العبرة أن يكون العمل حسنا مقبولا أيكم أحسن عمل أي أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تحت هذه الكلمة أيكم أحسن عمل تنبه بارك الله فيك العمل الحسن الذي يقبله الله يجب أن يتوفر فيه شرطان اثنان الأول أن يكون خالصا لوجه الله الكريم الثاني أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلن يقبله الله أبدا إن لم يكن خالصا لوجهه الكريم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله العزيز تعرف ما معنى هذا الاسم أنه لا يقبل الشراكة هو ذو العزة والجبروت العالي سبحانه وتعالى المتعال ذو الكبرياء والعظمة لا يقبل لا يرضى لا يقبل شراكة شريك في العمل قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه عزيز فمن عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه يؤتى يوم القيامة بثلاثة أول ما تسعر بهم النار يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسحر بهم النار ثلاثة ماذا يخطر ببالك أي الأصناف هؤلاء الثلاثة قال قارئ للقرآن ومتصدق وشهيد أول من تسعر بهم النار أن القون حطبا فيؤتى بقارئ القرآن فيقال له ما صنعت فيقول يا رب طرأت فيك القرآن فتعلمته وعلمته فيقول له الله كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما ويقال إنما صنعت ذلك لكي يقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار ثم يؤتى بالمتصدق فيذكره الله بني ويقول ما صنعت فيقول يا رب أنفقت فيك عن اليمين وعن الشمال فيقول له الله كذبت وتقول له الملائكة كذبت إنما صنعت ذلك لكي يقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار ويؤتى بشهيد فيقول قاتلت فيك يا رب حتى استشهد فيقول له الله كذبت وتقول له الملائكة كذبت ثم يقال له إنما صنعت هذا لكي يقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَا أعذرني الله وإياكم هؤلاء من أن نكون من هؤلاء والشرط الثاني أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والبدعة إياك والزيادة في دين الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم تقبل منا ما عملنا اللهم اجعل الأعمال كلها لوجهك خالصة اجعلها صالحة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم لا تعذب هذه الوجوه التي التقت فيك ولك ولا تعدي بلسنة اللهجة بذكرك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، اللهم لا تدعنا لنا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته ولا عمل صالحا يا أرحم الراحمين إلا تقبلته يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء رخاء، اللهم احفظ لنا ولا تأمورنا، وشيوخنا وحكامنا، أريهم اللهم الحق حقا ورزقهم وأرهم اللهم الباطل باطلا ورزق مجتنابه وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة إنك بهم رحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين